بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وبعد اللهم علمنا ما نجهل وفهمنا ما علينا دنياك انت العليم الحكيم الشاهد يا الله ان الاصل في الانسان كما ذكر كثير من اهل العلم دبر لهذا على انه يعيد دائما الأمور والحسابات والاقوال والأحوال كلها يعيدها ويعرضها على عقله ليخرج عن قناعات العقلية نفسية في نفسه وعقله وهذه ما فيها بس ما في بس في هذا لكن هذا في أمور الدنيا؟ لا شيء. هذا في أمور الدنيا، أما الأمور الشرعية والأمور الدينية وبخاصة الأمور التعبدية والأمور الغيبية الانتقالية لا مجال للعقل فيها. لكن مشكلتنا عدنا في حياتنا أي قط أي إنسان يعرف مسألة على عليه على عقوله ومن ثم نشوف العقليه اللي عندنا قبلنا. ايدناها أدناه؟ رفضتها أضع عقولنا عداه. أقول هذا في جميع أمور الدنيا والمعاش ما هي بل هي الأصل. هي الأصل. واولى من التقليل في جميع لكن الأمور الشرعيه لأن إحنا يعني سحبنا الأمور الدينية على هذه الأمور الدنيوية المعيشية. وهذا هو. موضن الخطأ كما شخصه كثير من العلم سلفا وخلدا لأن العقول لا تستقل وعند يجب أن تتعلم فيها لاش يقول ال... مثل ما عندنا مثل عند العوام يقولون كل ما بعقله راضي يعني كل إنسان هو بينه وبين نفسه قد راضي رضا تاما بعقله ومحذن بماله اما المال لا كلنا ينظر الى من هو فوقه اما العقل حتى اللي, اللي عقله ها يعني اللي مجنون قليلا لو الكل مجنون يقبل يقول لا انت وابوك المجنون يرى ان عقله هو هو العقل كل يعتد بعقله سبحانك ربي هذه فطره خلقه نقول له ما نعتد بعقلك لكن في امورك المعيشيه في حياتك الدنيا اما في الامور الدينيه وخاصه امور التعبد وامور العقائد لا لا مجال فيها للعقل بل نقر ونعتقد اعتقادا جازما ان عقولنا لا تستقل ليست لها صفه الاستقلالية في الامور الدينيه العقديه والتعبديه في ماذا بمعرفه الخير والشر طبعا ما حد يقبلها كيف انا ما نميز الخير والشر؟ أي اي ما تميز لا ما تميز ولا ايضا تستقل بمعرفه المضار والمنافع هذه كبيره يمكن الاولى نطلعها مع شرب الماء لكن الثانيه كيف انا بعقلي ما نعرف ماذا يضرني وماذا ينفعني اي والله ما نعرف ها نعرف ولا ما نعرف أنا. أنا أقسمت وما إحنا أبدا ما في حنفي يعني لا شيء ما نعرف ما نعرف وين المنافع وين المضار وين الخير وين الشر ماذا ينفعنا وماذا يضرنا الله عز وجل يقول في القرآن كتب عليكم مثاله وهو كرد ثم ماذا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير سبحانه اذا العقول ها تفهم والله ما تفهم وعسى ان تكره شيئا وهو وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم هذا عقل الإنسان يحب اشياء هي شر بالنسبه لها وبالنسبه للمال والعواقب لانها امور دينيه كما قلت غير الامور المعيشيه امور الدين لا والله عقولنا لا تستقل لا بمعرفه الخير من الشر ولا بمعرفه المنافع من المضار والله يعلم وانتم لا تعلم يا رب احنا ما تعلمون ما تعلمون حقيقه المنافع والمضار والخير والشر في امور الدين لذلك ها كلمه جميله جدا الامام الشوكاني رحمه الله عليه في هذا الباب يقول ياعم إذا جاء نهر الله جاء الشيء في تمييز الخير والشر والمنافع والمضار من الله اذا جاء نهر الله باطل نهر معق يعني مثل تعرفون المفتاح للدستور ها في باب الدين باب الاعتقاد باب التعبد امور الأمور الامور النقليه اذا جاء الامر وجاء التوصيف وذكر المناسك عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم اياك ان ها أن يعني تقراها وتفهمها وتحاول تطبقها ب العقل المفروض قبل ان تبدا بالنظر والقراءه ايش تعمل بالعقل المفتاح تودي وين تطفي العقل باق يعني اطفي افضل نهر العقل اياك هاي مصيبه المصايب في الدنيا هذه كلها والله المصالح والمفاسد ما له ميزان الامور الدينيه يا يعلم انتم لا تعلمون ومثل ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ليس الشان ان تعرف الخير من الشر لا هذه الكل عارفها يا شيخ لكن الشان انك تنظر في الخير والخير وتميز ايهما الاخيار وايهما يقدم وايهما يؤخر هذا الشان وهذه كلها المرجعيه فيها ان جاءت النصوص الشرعيه فإياك أن تحيد عنها لاختيارات عقلية أو استنباطات عقلية أو قواعد عقلية وقواعد خلسطية ومنطقية وغيرها كما ذكر الله جل وجل الأصل في ذلك هو الرجوع إلى نور الوحي وإياك أن تحيد عنه لأنه سبحانه وتعالى ما أراد بحقه وعباده إلا الخير والهدى والرشاد لذلك يقول أنا يعلم من خلق وهو ونريكم خبير سبحانه وتعالى لا إله إلا هو الشاهد هذه الاصول السته اليوم نستعرضها يعني عرضا اجماليا وان شاء الله من الدرس القادم نبدا فيها بالتفصيل لان يكون الاسئله كثيره جدا وبعدين يزعلون علينا اصحاب الأسئلة أحنا إن شاء الله يعني بإذن الله أنا وأخواني جميعا يعني لا نظلم شيء يعني من ممكن في الداخل بعض الاسئله لكن اهمال الاسئله بإذن الله بعيدا اللي نعرفه ونتابعه واللي ما نعرف لعل إن عرفنا نحيدك إلى من هو يعرف وإن ما عرفنا فالله تعالى أعلم الشاهد قبل هذا بس نستعرض اليوم الاصول هذه ستة عرض إجمالي عرضا اجماليا ثم بيد الله في الدرس القادم ندخل فيها بالتفصيل لعلنا نوفق الى حسن فهمها ومن ثم فهم حسن تطبيقها بتوفيق الله تبارك وتعالى ما هو بالعقول لماذا بتوفيق الله اذا لم يكن عون من الله للتتاء فاول ما يقضي عليه الامر كله لذلك الصحابه دائما كانوا يرددون لهم يقول والله لولا الله ما ولا تصدقنا ولا صلينا الهدايه كلها من, من لا تقول عقلي لا ابدا ولا تقل فهمي ولا ابدا الامر كله موصول اليه سبحانه وتعالى لا اله الا هو نعم الشاهد هذه الاصول التي ذكرها رحمه الله يعني نستعرضها باذن الله خلال يعني هذه الايام في هذا المكان والبلد المبارك بداها اولا رحمه الله عليه الأصل الاول ومدار هذا الاصل كما سنرى ان شاء الله مداره على الاخلاص وعلى تجديد النيه لله تبارك وتعالى وتخليص هذه النيه من جميع الشوائب شوائب النفس حضور النفس حضور العقل الابترار بالاعمال الابترار بالاموال الابترار بالعدل الابترار بالخدعه لا بد ان تخلص هذه كلها شوائب يعني تعترض و... تشوه الاخلاص وتجريد النيه لله تبارك وتعالى وكذلك هو النفس وشوائب النفس وكذلك الشيطان سبحان الله يعني الجنود المعارضون والمعترضون بطريقه اخلاص النيه جنود كتب لذلك العون من الله تبارك وتعالى في الانتصار على هذه الامور وتخليص النيه من جميع هذه الشوائب لان هذه كلها صوارف تصرفك وتصرف فعلك وتصرف قولك وعبادتك وديانتك عن ان تكون خالصة لله تبارك وتعالى وهذا اعظم ما يجتهد فيه الاعداء وكذلك النفس والعياذ بالله والاهواء والشهوات لان النفس تحب ان تذكر تحب مواطن الاعجاب سواء في نفسها او من غيرها والعياذ بالله جبلت النفوس على ذلك ولا شك فمحاربة ما جملت عليه النفوس ومحاربة ما يعني يستدريدنا به الشيطان والاهواء وغيرها وكذلك الأعداء والمصور الذين هم يرغون هذا الطريق طريق إخلاص النية وخروصها من جميع أنواع الشبهات ومن جميع أنواع الشوائب من صلى الله عليه وسلم نوع ايضا مما ينبغي ان أشار اليه واشار اليه رحمه الله ان هذا الاصل محله القلب والباطن لذلك وهذه كلمه عظيمه جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الرابع واعتنى بها الائمه رحمهم الله انه هذا الباب وهذه من يعني الغايات والوسائل او النتائج والعلامات التي تكون في الطريق لا شيء، كلنا يعلم أن الإخلاص محله وين؟ حلو القلب والقلب لا يطلع عليه إلا من له سبحانه وتعالى ثم من؟ صاحب القلب صاحب القلب يعني إن كان عمله هذا خالصا لله أم؟ قد اعترته بعض الشوائب، ولكن الله تبارك وتعالى هو الأعلم لا لذلك ما نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا يا عبد الله أنه ليس لأحد من الخلق والعباد لأن إذا قلنا أن الأمر لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى ثم صاحب القلب إذن ليس لأحد من الخلق أن يحكم أو أن يجعل من نفسه قاضيا على قلوب العباد هيقول لا يقول هذا ما عنده الإخلاص لا هذا ليس لك هذه مصيبه الرسل. الاخلاص والنيات لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى ثم لا شيء قد يعلم الله عز وجل بعض الانبياء والرسل اليوم بعد خلال قوه ولا بسؤال لكن الثالث اللي يعلم هو من هو صاحب القلب لذلك ليس لاحد من الخلق كائنا من كان ومن اعظم المصائب التي تقابلنا في حياتنا الان في الدنيا هذه أن سبحان الله اسهل ما عندنا ان نتهم الناس في نيجاتنا انت رسول لا انت نبي؟ لا انت تعلم الغيب لا انت اطلعت على القلوب لا اذا كيف حكمت على نيته وعلى إخلاصه لله تبارك وتعالى ومثل ما قلنا هذه أعظم البلايا والرزايا في دين الله تبارك وتعالى ليس لاحد ان يجعل من نفسه حاكما قاضيا على الخط والعباد من خلال نياتهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى لا لا ابدا هذا الباب مغلق هذا الباب مغلق نعم تقول احنا لا هذا نظهر هذا وين باطل اذا ليس لك لا. واياك يا عبد الله لان من فعل ذلك والعياذ بالله عدّه العلماء من الذين تالوا جرأة على الله تبارك وتعالى التالي على الله نعم يعني يعني جاء وخاصم ربه عز وجل في حق من حقوقه الخاصة لا اله الا وهذه هذه كما ذكر وكما ذكر العلم من أعظم الرذائل فلا نحكم على احد كائنا من كان من حيث اخلاصه او صدق بنيته ابدا هذا الفاسد مغلق وارجو ان نغلقه تماما ولا نتدخل في شان احد من القلب في باله بدته ومقصده الباب الثاني او الاصل الثاني الذي فتره الامام رحمه الله مداره على تجريد أو كما يقولون إخلاص المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجريدها أيضا هناك شوائب الأصل في المتابعة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط الاطلاق في المتابعة خاص برسول الله أن بعض العلماء من مشيقنا شان حمال الله عليه كان يسميه نوع من انواع التوحيد يقول التوحيد الله ثلاثة والتوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ثلاثة توحيد الرجومية واسم والصبابة والمتابعة يسميها توحيد لكن ليست إلا توحيد خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي يجب أن يفرد لما التوحيد إفراد عدم مشاركة لا نشرك أحدا مع رسول الله في وجوب المتابعه والخضوع والسمع والطاعه والانقياد له عليه الصلاه والسلام فقط لرسول الله عليه الصلاه والسلام هذا الاصل الثاني وهذا حق من حقوق رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ان الاخلاص حق لله تبارك وتعالى كذا المتابعه حق لمن حق عليك لرسول الله لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وضع اوجبه الله عز وجل تعظيما لقدره واعلاء لجه ومكانته عليه الصلاه والسلام من حيث النبوة من حيث الرساله من حيث الخضوع من حيث السمع من حيث الطاعه من حيث الانقياد من حيث تقديم كلامه على العقل وعلى العقول وكل كل هذه ايضا تحتاج الى تجريد والى اخلاص وعدم يعني تكبير هذه والنواقص والنواقم والعياذ بالله من تقليد الآباء او تقليد الاجداد او من تقليد العلماء والعلماء او من تقليد الشيوخ او من تقليد الحكام وغيرهم كل ذلك مما يخشى والعياذ بالله هذا النوع مما اوجبه الله تبارك وتعالى حطا لرسوله عليه الصلاه والسلام هذا الامر أيضا يلحق به الامام رحمه الله وعامه اهل العلم قديما الحديثة ايضا المتابعه التي اوجبها الله تبارك وتعالى بعد الرسول اوجبها للصحابه كما مر معنا في يوم امس فان الله تبارك وتعالى اوجب عليه متابعه رسوله والسمع والطاعة لرسوله على للطاعة كما أوجب علينا سبحانه وتعالى حسن متابعة الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان وحذرنا من مخالفة طريق الصحابة رضي الله تعالى عنه رب واحد عندما قلنا أمس يسأل لا لما في فرق الثلاثة باب واحد لأن الصحابة متابعتهم انما في فهم نصوص الكتاب والسنة وتطبيق نصوص الكتاب والسنة وليس والله في الدنيا احسن واعظم واصدق فهما وتطبيقا لنصوص الكتاب والسنه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا فالشاهد الاصل الاول كما ذكرنا اللي هو الاخلاص لله جل وعلا حقه محضر حق الله وكذلك الحكم فيه على الخلق والعباد محضر حق الله تبارك وتعالى اما الاصل الثاني لا أعمال راهرة ليت متابعة لرسول الله نعرف الرسول ماذا قال وأنت ماذا تقول طابق قولك قول رسول الله اشكلنا أصبت وإن خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكلنا أخطأت في الأفعال في الاعنقات عقيدتك خالفت عقيدة لنا والصحابة قلنا مخالف نحكم هذا هو الحكم بالظاهر ليس الأول الأول ليس لك لأنه باطل باطل أما هذا أقوال ظاهرة وأعمال ظاهرة وعقائد تقرر فإن قررت عقيدة تخالف عقيدة النبي والصحابة قلنا مخالف نحكم ما في كلام نصفك ونسميك بأنك قد حالفت لماذا؟ هذا ميدان هذا ميداننا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الدين النصيحة ما يمكن تطبيقها إلا بالأمور الظاهرة ولأن الولى والبراء يتعلق بالأمور الظاهرة فمن طابق قوله وفعله وعقيدته قول وفعل وعقيدة النبي والصحابه، آزرناه وواليناه واحببناه رغما عنه رغم عنه ومن خالف اعتقاده وقوله وفعله ما كان عليه النبي والصحابه كلنا خالفا وبيننا وبينه البراءه الشرعيه ثم المناصحه وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن كل هذه هذه اعظم ابواب الدين ثلاث الدين النصيحه الامر بالمعروف والنهي عنه جميع نصوص المناصحه جميع نصوص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع نصوص الولى والبراء وين تطبق في هذا الباب الثاني وهي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ظاهرة معلومة هل صلاتك مثل صلاة النبي نقول مرحبا صح صلاتك خالفة صلاه النبي اش نقول قول خطأ حجك كل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا أن نصلي كما صلى وأن نحج كما حج وأن نفعل كما فعل لذلك الأوزاع رحمه الله كما ذكره قال قل ها بما قام واشكت عما سكتوا عنه وكف عما كفوا عنه فإنه يسعك في دين الله ما وسع من النبي والصحابة وهذا أمر ظاهر لأنها كما ذكرنا عقائد تقرر كتابة إلسانا صوتا قولا وكذلك اقوال تمارس تعبدا لله او افعال تمارس تعبدا لله تبارك وتعالى فيظهر فيها الاصابه ويظهر فيها الخطا بخلاف الأصل الأول الذي هو الإخلاص وتجريد الإخلاص لله تبارك وتعالى الأهلا فميدانك يا عبد الله وين؟ باب المتابعة وليس باب الإخلاص الحكم وكذلك في تطبيق نصوص النصيحة والأمر المعروف عن المنكر ونصوص الولى والبر كل أي كله هذا ميدانه وليس الاول الأصل الثالث جعله رحمة الله عليه رحمة واسعة كما ذكر مشاهيرنا قالوا لما فرر رحمه الله من الأصل الأول والأصل الثاني وضع مع معلوم عندنا أن جميع الأعمال مناط قبولها أو ردها أو رفضها عند الله تبارك وتعالى منوط بماذا؟ ها بهذين الأصلين العظيمين الإخلاص والمتابعة للرسول نصحه صلى الله عليه وسلم. جميع الأعمال تقبل أو ترد. على هذين الاصلين إن وافق هذين الأصلين, الاصلين قدرها الله لذلك يعدون الاصل الاول والثاني ها شرط قبول الاعمال جميع اعمالك يا عبد الله تقبل او ترد على الاتفاق مع هذين الاصلين العظيمين جميع الأعمال شرط قبول الاعمال الاخلاص لاهي تبارك وتعالى أمر قلبي باطني المتابع لرسول الله أمر ظاهر معلوم يشاهد ويسمع ويقول يقول لما فرغ من هذين الأصلين وهما شرط قبول اللحمات فرغ لما فرغ من هذا رحمه الله جعل الأصل الثالث في طبعا صلاح يعني الآخرة في هذين الأصلين إذن جاء هنا وعمد رحمه الله في الأصل الثالث إلى صلاح الدنيا يقولون ليه لماذا ليش على طول انتقلنا من صلاح الآخرة وصلاح الدين انتقلنا إلى الأصل المتعلق بصلاح الدنيا قالوا الأبهاد من أعظم الوسائل أي صلاح الدنيا والأمن والأمان في الأوطان من أعظم الوسائل التي تعينك على إصلاح دينك حتى الخارج لأن إذا ما لي أمن ولا أمان في الأوطان والبلاد على النفس والمال والولد أنا لك أن تجرد الإخلاص وأنا لك أن تجرد المتابعة لماذا؟ ما تفرأ لأنك مشغول ها بحفظ نفسك حفظ مالك حفظ ولدك حفظ عقلك هذه الأمور أما إذا حصلت الطمعين على المال والأهل والنفس والولد وغيره بدأ التفرغ يتفرغ لإخلاص العبادة لله وتجريد الإخلاص لله وتجريد التابعة لرسول الله وهذا الأصل الثالث لا شك قوامه على السمع والطاعة للحكام والسلاطين وإن جاروا وإن ظلموا لا شك لأن إذا ما في استقرار هذا, هذا أساس الاستقرار والأمان في الأوطار والبيوت والأموال وانك تامن نفسك ومالك وعرضك وكلك هذا هو الامان وهذا الامان لا يكون الا بالسمع والطاعه لمن للسلطان والحاكم وان ظلمك وان جار وان ظلم بل فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضرر ظهرك واخذ مالك ايضا نسأل الله العافيه وإياكم الاساس ان البلاد والأوطان والنفوس تأمن على نفسها واهلها ومالها حتى نتفرغ لعباده الله وان تتم تفرغ للدعوه الى دين الله تبارك وتعالى ونشر دين الله في الامصار وكذلك الجهاد في سبيل الله اما اذا انشغلنا بانفسنا ان لنا أن نجاهد وان لنا ان ندعو غيرنا الى دين الله خلص نفسك بعدين تعال ادعينا ولا لا كل تشوف نفسك أنتم يعني ارذل الخلق انتم مش مسؤولين يا جاي تدعينا الى ما ها تدعي الدعوه لقبلها ان كنتم ايش اهل خير وصلاح في دينكم في معاش لذلك أمر الدين قوامه على ها على الأمن والاستقرار في البلاد والأمصار والأوطان، وهذا أساسه السمع والطاعه يا عبد الله، والنصح للحكام جميعا كما ذكرنا وإن جاروا وإن فعلوا، وإن لأن الفتنة والعيال من الله تشغل الناس، وبل وتوقع بينهم الهرج. وكذلك القتل ولا يدر القاتل فيه من قتل ولا يدر المقتول أيضا فيما قتلوا العياد بالله فأنا يتفرهون للدعوة بل أن يتفرهون للعباد لعباده الله عز وجل حق العباد ثم الأصل الرابع و... لعل ألأ ألأ في هذه الأيام أمر مشاهد ومعلوم هذه الثورات اللي حصلت والعياذ بالله كم أشغلت الناس وكم أشغلت الشعوب وكم أشغلت الناس في أصول دينهم والعياذ بالله الآن الأوضاع كما نرى في كثير من بلاد المسلمين وغير المسلمين هذه الفتن العظيمة الفتن تشغل الناس والله حتى عن العبادة وعن الامن والاستمرار وغيره وكما يعني فيه لما فلا دنيا أصلحه ولا دينا أقاموا افشدوا دينهم وافشدوا ايضا دنياهم والعياذ بالله الأصل الرابع الذي اعتنى به امامنا رحمه الله رحمه واسعه كما يقولون لما فرغ رحمه الله من بيان اسباب الامن والاستقرار ونجاح وصلاح الدين ثم الدنيا اقول ذكر بعد ذلك انتقل من كما يقول انتقل من المقاصد الى الوسائل انتقل من الغايات الى الاسباب رحمه الله ومعلوم في دينها ان الاسباب والوسائل بابها بابها واحد لا بد الغايه مشروعه ولا بد الوسيله اليها ايضا تكون مشروعه نحن ما نغذيك وهذا الدين وهذا المذهب ومذهب السلف مذهب الصحابه رضي الله تعالى عنهم عدم التفريق بين الغايات وبين الوسائل الغايات والوسائل بابها واحد لا بد ان تكون مشروعه يعني مقبوله مراده لله تبارك وتعالى نعتني بها في باب الاصل الاول وباب الاصل الثاني وباب الاصل الثاني انتقل اقول رحمه الله للمسائل وهذا من باب الربط ومن باب حسن التصريف رحمه الله عليه ربط بينه بعدما ذكر الغايات الان يبدأ يربط بينه بين وبين الوسائل وبينه وبين الاسباب وهذه الأسباب جعلها رحمه الله رحمه واسعه اللي هو بصر الرابع لأن طريقنا إلى معرفة السمع والطاعة الواجب الحكام طريقنا إلى معرفة حسن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة طريقنا إلى معرفة اخلاص العبادة لله جل وعلا من العلماء الطريق هو العلماء تجتهد لله لن تأصل الطريق لان هذا الدين مبني على ماذا على التلقي على التلقي والدعوه تتلقى تاخذ من السلف وتعطيه لمن خلق وهكذا لذلك العلم انتقل الينا يعني سلفا الى هذا الخلف والله لولا ذلك لما كان لذلك اعظم شيء عندنا في الدين الاسناد اعظم ما كان فيه خاصه في القرن الاول عندما كثرت الفتن لذلك اعتنى السلف رحمهم الله بالاسناد بل جعلوا الاسناد من الدين معنى الاسناد من الموساد ولكن جعلوها من لب الدين وصلب الدين ولولا الاسناد كما قالوا لقال من شاء ما شاء في دين الله تبارك وتعالى وهذا شان هذا البدع لذلك العلماء هم الطريق الى معرفه تلك الغايات والمقاصد الثلاث ما هي السمع والطاعه والامن والاستقرار في الاوقات حسن المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني اخلاص النيه وتجديدها لله تبارك وتعالى انما الطريقه هو, هو العلماء لذلك اعتنى بهذا الأصل اللي هو الأصل الرابع اعتنى بالعلماء وذكر العلماء أنهم الأعظم اعظم الوسائل وبيت بين العلماء من هم العلماء الذين نأخذ عنهم ومن هم العلماء الذين لا ينبغي ان نسمع لهم ولا أن نصدر عن أقوالهم بل ينبغي أن نفر منهم قرارنا من الوزوء ومن الوحوش شكاسا نعم بينا رحمه الله من هم العلماء مركزا كثيرا على العلماء الربانيين وهذه واضحة كما سنرى لكن احنا مثل ما قلنا نمر عليها مرورا لأنه كثير جدا يعني العلماء يلتمس بهم او يدعي العلم من ليس من اهله لذلك تلتمس الامور فالعلماء موجودون ولكن الادعياء كثيرون الذين يدعون والادعياء كثر لذلك تتقدر الامور لذلك رحمه الله اعدنا في اول ما بالوسائل بالعلم ليه هو الطريق الى الغايات ولا شك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بما يتعلق والتعلم لا يكون الا عن طريق العلماء الأنبياء قال لا يورثون منهما ديارا من ولا درما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحوض وافر العلم والعلماء اعتنى به رحمه الله عناية عظيمة كم بين العلماء الذين هم علماء مرات ونعني بالمرات يعني مرات علم النبوة وبين الأدعياء وما أكثرها وهذه الكثرة غلبة على العلماء الربانيين العلماء الموصوفون بانهم علماء يعني وراء النبي عليه الصلاه والسلام فيختلف على كثير من طلاب العلم لذلك اعتنى به امامنا رحمه الله رحمه واسعه حتى يحصل التمييز ونميز بين الخير والشر وبين العالم وبين المدعي لانه لاننا شرف ولذلك هو الباب وباب الشرف والعز وغيره لا شك الكل يدعين والعياذ بالله ثم ينتقل بعد ذلك وننتقل باذن الله معه في هذه الدورة إلى الأصل الخامس وهذا الأصل يعني لا شك سنرى أنه من أعظم وأعلى وأسمى ما تتطلع اليه النفوس جميعا يعني أعظم ما نصب اليه في حياتنا وفي امورنا ومعاشنا وديننا وتعدين لله تبارك وتعالى وهذا الاصل الذي اعتنى به كثيرا رحمه الله عليه رحمه واسعه ما هي الملوب والوصول الى مرتبه الولايه الوصول إلى مرتبة لماذا اعتنى بهذا الاصل لان ليش الكل يريد ان يصل الى هذه الغايه وهذا الهدف في أصل الاول والثاني والثالث وكذلك في يعني مجيئه للعلماء وتجشمه لطلب العلم وتحمله المشاق والسعاب في طلب العلم والرحلة في طلب العلم, العلم وغيره ماذا يريد انما يريد ولايه الله تبارك وتعالى فالكل يتطلع اليها وهي محل التنافس وهي محل الدعوه والادعاء لذلك ايضا كثر فيها الادعيه كثر فيها الادعيه لذلك اعتنى بها عنايه شرعيه سنيه نبويه نصيه من نصوص الكتاب والسنه ما هي الولايه ما هي علاماتها ما هي شروطها ما هي طريقها وميز بينها وبين الولايه التي يدعيها كثير من الادعيه والعياذ بالله من الملحدين عن دين الله ولكنهم يتغنون الليل والنهار بتلك الولايه فميز فيها بين الطريق الصحيح للولاية أص... البالية النبوية الصحيحة وبين الولاية الشيطانية والعياذ بالله لأن الولاية تكون إما ولايتنا ربانية نبوية سنية وإما أن تكون ولاية شيطانية والعياذ بالله ميز فيها وهذا أيضا كما يعني ذكرها لا شكية ثمرة لذلك من حسن تصنيفه رحمه الله وحسن اعتنائه بتقديم المسائل والغايات والوسائل سنرى ان شاء الله كيف انه لا شك جده وموفقه لا شك يعني الجد موجود ولكن التوفيق لا شك نراه جليا واضحا والله حتى في الالفاظ والعبارات التي ينتقيها رحمه الله في تسلسل هذه المسائل وترتيب هذه المسائل وهي كما ذكرت لا شك يعني هذه الولايه من أعظم ما يتطلع اليها يعني المتنافسون ويتنافسون بيها بل ويتسابقون فيها فميز رحمه الله بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان وأسبابها يسيرة سهلة ما هو مثل ما ذكره البدع ذكر شروط الولايه ربما كما ذكر اهل العلم شايفنا ربما هو ايضا رحمه الله الامام قال ربما لا تتوفر لا في ابي بكر ولا في عمر بن الخطاب نسال الله ان يعافينا واياه الشاهق التفريق بين يعني الولايه والكرامه وبين الخوارج وغيرها باب اصيل وباب عظيم ايضا اشار اليه اشاره يعني رحمه الله لانما ثمرت هذه الاصول كلها بلذمره الوسائل والغايات كلها ثم جاء ودخل في الاصل السادس وجعله رحمه الله رحمه واسعه ونسال الله ان نكون واياكم منهم جعلها خاصه لمن لمن اجتاز تلك المراحل الخمسه يعني اللي نجح في الصف الاول اللي هو ايش الاخلاص ونجح في المرحله الثانيه اللي هو المتابعة ونجح في الثالث اللي هو السمع والطاعة ونجح في الرابعة اللي هو ااا اللي هو العلماء للعلم ونجح في الخامس اللي هي الولاية جعل له هذا الأصل السادس خاص لمن اجتاز هذه المراحل الخمسة ونجح فيها بامتياز لابد النجاح يكون يكونوا بامتياز اللي نجح بامتياز مرحبا يفتح له الشيء الإمام رحمه الله باب الأصل السادس ما هو الأصل السادس؟ قال هذا الأمر بعد أن بلغته اياك ليه؟ لا مثل ما قالوا أنت وصلت الآن الاول الثاني الثالث الرابع الخامس ومثل ما يقولون الوصول إلى القمة لا يشف لكن الاشق منهما وان كان شاحبا لا يشف لكن ممكن الوصول لكن الأصعب والأشد هو أن تحافظ على على, على بقائك على ترك القلب الله عز وجل. قلنا الأصعب إيش؟ البقاء وعاد. ومثل ما ذكروا يعني ما ضار غير مرتفع لك ما ضار. وق ال الشيء اللي ما ضعمه الله لا. يعطيك الشيء الذي يبقيك في هذا المكان على درجة الامتياز والاجتياز. حتى تلقى الله تبارك وتعالى لانه كثير من الناس وصل وبعدما وصل ما هذا لا هذا الأصل الثالث ما هو مثل ما قلنا فجعل رحمه الله مساله الثبات على هذه الأصول والاستمرارية على هذه الأصول وبقائك في هذا المكان العلي العظيم جعله مناطا وجعله أصلاً سادساً ومدارها على ماذا؟ على أنك تتحلى بالصبر تتحلى بحسن الخلق تتحلى بما يعينك على الثبات على هذا المكان وأساسه الصبر بل وأساسه ايضا كما ذكر رحمه الله أن تدعو للايين الله تبارك وتعالى لأن مثل ما يقولون مشايخنا إذا ما غزيت ها؟ وزيد. إذا أنت ما دعوت سوف تدعى ش... والدعاوى وأهلها ما أكثرهم لكن إن شافوك أن تدعو وأنك تهاجم العدو يخافك الأعداء كثر كما ذكرهم رحمه الله الأعداء على الطريق هذا كثير ولكن الأعداء يهابون من؟ يهابون الذي يهاجم عبد الله أما إذا كنت فاستتقي لا الهجوم ها سيكثر ولعلك تصاب يعني من هجوم أحد من هؤلاء الأعداء وما أكثرهم أعداء من الجن أعداء من الإنس وأعداء في النفس أيضا لذلك يعني ثبت أو ذكر الثوابت وذكر في هذا الأصل ما يدعوك إلى أن تكون ثابتا مستقرا مستمرا على هذا المكان العلي الذي بلغته بهذه الخمس وشعاره ودثاره رحمه الله في هذا الأصل قول الله تبارك وتعالى والعاصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما ينفع انك تعمل وتصل الا اذا ضممت الى ذلك التواصي بالصبر والتواصي بالحق ايضا اي تدعو وتغزو وتهجم وأنت الذي تهجب على الناس وتدعوهم إلى هذا الحق الذي علمته لما يكفي الوصول بل بعد ذلك لابد من دعوة الناس إلى ما قد بلبته فتصبر على الأدى يعني أمراده رحمه الله أنك صح أنك وصلت فإياك أنك تنتظر بعد الوصول أن الناس تصفق لك لا أو أن الناس تفرش في الورود والرياحين في الطريق ما شاء الله وصل إلى الولاية فهيا نفرش لا لا لا أنت إذا وصلت بدأ هجوم الأعداء عليك بدءا من الشيطان من الشيخ أبي مره كما ذكرناه جنوده وما ذرف لذلك لا يكفي أبدا إلا أنك تسلح بهذا السلاح وإياك أن تنتظر من الناس أن يحفوا طريقك وكلامك أو موعظتك أو دعوتك بالتصفيق والتهليل والتكبير كما هو شأن اهل البدع والاهواء او ان يفرشوا لك الورود والرياحين ويوسع لك الطريق ويتفسح لك المجالس لا بل سيبدا التضييق عليك لذلك عليك بالصبر وتأسى بالأنبياء وتأسى بالصالحين وتأسى من كان الأمثل فالأمثل من الأنبياء فإن طريق الأنبياء كلها حفت لماذا بالمكاره وبالعداوات وبالاعداء وغيرهم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على حسن فهم هذه الأصول ومن ثم حسن تطبيقها والثبات عليها حتى نلقى الله تبارك وتعالى هذا يعني ايجاز عام للاصول قبل الدخول فيها حتى تنهي النفوس ونعرف اهميه هذه الرساله اللي أمس كانت في وريقات اليوم ما شاء الله الاخوان يعني كبروها شوي وعظموها وهذا شان هذا العلم حقيقه يعني علم السلف وعلم الكتاب والسنه ان يكون معظما نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الاستقامه والثبات والعلم والعصمه من الأهواء والشبهات حتى نلقاه جل وعلا على التوحيد وعلى السنه وعلى الإسلام والإيمان إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير الجزاء.